الحمد لله الحمد لله خلق الخلائق بقدرته وأقام الدلائل على وحدانيته فأجيب داعي الله وآمنوا به وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأشكره على توفيقه وسابق نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بوحدانيته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله قام بحق دعوته وقام لله بحجته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين السادة عترته وأصحابه الغر الميامين خير يمته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وسنته وسلم تسليما كثيرا كثيرا مزيدا إلى يوم الدين يوم يود المرء لو يفتدي ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته أما بعد فوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فالدنيا دار ممر والآخرة هي القرار والمقر فتزودوا ممن مركم لمقركم فقد رحل الراحلون وسترحلون الأهل وافتركوا الأهل والأموال والديار وستتركون وقدموا على ما قدموا وستقدمون ووقفوا على أعمالهم وستقفون وقد سئلوا وقد سئلوا وسوف تسألون فجدوا فجدوا فجدوا فجدوا وبادروا فسيأتيكم ما توعدون يوم يبعث في الصور ويبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور ويكشف كل مستور ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى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 في حساب المكسب والخسارة من أحسن فليحمد الله وليستزد فخير الزاد التقوى ومن قصر فليستدرك فلا يزال في الأجل فسحة ويتوب الله على من تاب اللهم جل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا ووفقنا لصالح العمل وجنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن واجمع اللهم كلمة المسلمين عدى الحق والهدى وعز الإسلام وأهله وذل الباطل وأعداء الملة معاشر المحبة في مراجعة جادة ونظرة صادقة ليوضاع الأمة وأحوالها تأملوا قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المسلمون لم يفتحوا أرضا إلا بذكر الله ولم تقل ولم تقم لهم دولة إلا على منهج الله ولم تغز ديارهم إلا بالغفلة عن الله والتنكب عن صراط الله والتقصير في حقوق عباد الله معاشر الإخوة وحديث المحاسبة طويل ولكنه يسير حين, حين تصح العزائم وتخلص النوايا وهذه وقفة مع صورة من أحوال الأمة ووضع بعض فئاتها والنظر في حقوقها بل هذه الفئة هي بإذن الله باب النصر ومستجلب الرزق كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أيها المسلمون الضعف حالة ملازمة لكل البشر فالإنسان خلق من ضعف وهو إذا الضعف صائر فلقد قضى سنة الله في الطبيعة البشرية أن كل إنسان في هذه الدنيا لابد أن يمر بحالات من الضعف ووهن القوى والحاجة إلى الآخرين ويكفي العاقل النظر في حال الإنسان وتدرجه ونموه فهو يولد ضعيفا محتاجا إلى من يهتم به ويرعاه ثم يكبر فيمنحه الله القوة ليرد الجميل إلى من اهتم به ورعاه ويسر النعمة ثم يرد إلى حال الضعف مرة أخرى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير عباد الله وإذا كان ذلك كذلك فإن حقا على العاقل اللبيب أن ينظر في من ابتلوا بضعف دائم وعجز مقيم في صروف الدهر وظروف الأحوال ومن أراد استحضار بعض حالات الضعف وصور العجز فليستذكر وليستحضر حالة صبية صغار وذرية ضعفاء ساعة احتضار وليهم ودنو أجله يتركهم هذا المحتضر يخشى عليهم تقلبات الأيام وقسوة الحياة وجفاء من يرجوه وصدود من يؤمله يتمنى لهم ولي مرشدا يعوضهم مكانه ويو ويواني عليهم بره وإحسانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعفاء ذرية ضعفا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا معاشر الأحبة الضعفة والضعاف والضعفاء أسماء وألقاب لصور غير محصورة وفئات غير محدودة الضعفاء والمستضعفون والضعفة هم ذو الحاجات غير القادرين من الفقراء والمساكين والمرضى والغرباء وأبناء السبيل واليتامى والأرامل والأيامى والموقوف عليهم في الأوقاف والموصى لهم وبهم في الوصايا والمظلومين وأصحاب الحقوق من العمال والأسرى والأجراء وذوي الاحتياجات الخاصة والواقعين في الكوارث والنكبات والمشردين والمهجرين صغارا وكبارا رجالا ونساء ممن لا يستطيع الوصول إلى حقه بنفسه إما لعجزه وإما بسبب قوة الظالم وجبروته من أصحاب الولايات والوظائف السلطات والأوقاف والوصايا وغيرها إنهم ضعفاء في أبدانهم أو ضعفاء في عقولهم أو ضعفاء في أحوالهم وظروفهم إنهم ضعفاء لأنهم يفتقدون القوة في مواجهة الكبراء والظلمة عجزة لا قدرة لهم ليأخذ حقوقهم ورفع المظالم عنهم فهم أصحاب علل المانعة من كمال القدرة في التصرف وحسن النظر معاشر المسلمين ولمزيد من البيان في أنواع هؤلاء وصفاتهم تأملوا هذه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة حفظكم الله وحفظ بكم وحفظ لكم يقول عز شانه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وقال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ويقول جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وقال عز شانه ليس على الضعفة ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ويقول تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمه أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ويقول عز شانه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وقال تعالى وصل نفسك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 الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤباه له لو أقسم على الله لا بره. وقال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة رواه مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم ومرأة حديث حسن ومعنى أحرج أي ألحق الحرج وهو الإثم لمن ضيع حقوقهما ويقول عليه الصلاة والسلام الساعي على, على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه ومن الدعاء اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ولا يكون القهر إلا في حال الضعف وفي حديث صريح صريح لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع أي غير قلق ولا خائف ولا ملحق به آذان معاشر المسلمين من أجل هذا كله ومن أجل أن تنتصر الأمة ويبسطها رزقها ويبارك لها في أعمالها وتجتمع كلمتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وهنا وقفتان حفظكم الله الوقفة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم أي محبتي وقربي ورضاي في ضعفائكم وتفقدوا أحوالهم واعتنوا بهم واحفظوا حقوقهم وأحسنوا ليهم قول المفعلا وجوروا قلوبهم ذلك أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم هو حامل الكل وكاسب المعدوم والمعين على نوايب الحق فلقد كان عليه الصلاة والسلام يأتي ضعافاء المسلمين بنفسه يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم فهو ربيع اليتامى وعصمة أرامل وفي المغازي كان عليه الصلاة والسلام كان يتخلف في المسير فيزجي الضعافاء ويردفهم ويدعو لهم وكان يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حوائجهم الوقت الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وفي رواية البخاري وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وقد ترجم لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحروب قالها العلم لا ينبغي الاستهانة بشأن الضعفاء والعاجزين في أمور الجهاد والنصرة ولا في موارد الرزق والمكاسب لماذا رعاكم الله؟ لماذا كان النصر يستنزل بالضعفاء والرزق يستجلب المستضعفين لأن النصر والرزق كليهما من عند الله لا تجلبهما لا تجلبهما الأسباب المادية وحدها بل للأسباب المعنوية يعظم الأثر وبالغ التأثير والضعفاء الذين لا حول لهم لقوة لا يركنون إلى مال ولا يؤون إلى جاه يعلمون حق العلم وموقنون حق اليقين أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله وأنهم في غاية العجز فتنكسر قلوبهم وتتوجه إلى الله ثقتهم ويسلق على الله اعتمادهم ويكون بالله طمعهم فينزل الله لهم من نصره ورزقه ما لا يدركه القادرون بل يفتح الله للقادرين بسببهم من أسباب النصر والرزق والصلاح والطمانينة والبركات ما لم يخطر لهم على بال ولم يدر لهم بخيال ولله جنود السماوات وارض الملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره والكل تهتقى له لا إله إله فإذا كان الناس لا يشاهدون إلا الأسباب الحسية من القوة والشجاعة القولية والفعلية والقدرة الظاهرة على المكاسب وتحصيل الأرزاق فهذا قصور في نظر ونظر للأمور على غير حقائقها ذلك أن ثمة أسبابا معنوية عظيمة من قوة التوكل على الله وكمال الثقة به وصدق التوجه والطلب منه وهذه الأمور تقوى وتظهر عند الضعفاء والعاجزين فينزل الله من نصره ورزقه ومن دفع المكاره وجلب المنافع والخيرات والبركة والفتح ما لا يدركه القادرون بل إنه سبحانه ييسر للقادرين بسبب الضعفاء والمستضعفين من الرزق ما لم يكن لهم في حساب بل قد جعل الله أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين وأعان القادرين على ذلك وكل هذا مجرب مشاهد فتب للمحرومين وما أعظم ربح الموفقين وبعد حفظكم الله النصر بالضعفاء والرزق بمستضعفين عدة تدخر وبعض لا يخيب ينصره بنصرهم وحفل حقوقهم وحسن إيمانهم وتوكلهم يدفع البلاء وتتسل الأرزاق ويبارك في الأموال والأعمال والأعمار والأوقات وتنتصر الأمة وترفع الغمة بإذن الجبروت والعزة رضاهم واسترضاهم وقام على خدمتهم وقضى حبائجهم وسعى في شؤونهم ورفع الحاج والمعاناة والظلم عنهم رزقه الله وأعانه ونصره وأيده وحفظه ووفقه وسدده وأنزل عليه بركته وزادهم فضله فالضعفاء ليسوا عبعاً على الأمة الضعفاء ليسوا عبعاً على الأمة بل هم سندها ومصدر عزها وقوتها ونصرها ورخائها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين نفعني له وإياكم بيدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله العلي في قدره العزيز في قهره أحمده سبحانه على حروق القضاء ومره وأسأله الإعانة على حسن عبادته وذكره وشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله هو، تقوم السماء والأرض بأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله دعا إلى الله في سره وجهره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه قاموا بأمر الله وبذلوا الغالي والنفيس في عز دين الله ونصره ونشره والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ليل سجاء ونهار أضحى سحاب بقدره بقطره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون دين الإسلام يولي كل من يعاني أي حال من أحوال ضعف اهتماما كبيرا وإن الأمة التي يشرف فيها الضعفاء من الفقراء والمساكين والعجزة والمظلومين والمكلومين من الأرامل واليتامة والآيامة والغرباء وأبناء السبيل يشعرون الضعفة الذين يشعرون بمكانتهم في الأمة وأهميتهم واهتمامهم واهتمام أصحاب المسؤوليات بهم هي أمة الرحمة, أمة الرحمة والعزة والتكافل والإنسانية وهي المرزوقة المنصورة المحفوظة الخير والبركة والنصر وسعة الرزق واجتماع القلوب لا يحل في الأمة إلا حين تحفظ حقوق ضعفائها وتستجلب وتستجلب رضاهم معاشر المسلمين وإن هذه البلاد المباركة لها مكانها, لها مكانها وعظيم مؤثرها في نصرة قضايا الإسلام والمسلمين والوقوف مع المضطهدين والمستضعفين في إغاثات وامدادات ومواقف في المحافل الدولية والاقليمية وسعي لجمع كلمة المسلمين على المنهج الحق والوسط والتعايش مع الأمم والشعوب انطلاقا من مبادئ هذا الدين الحنيف أدام الله على هذه البلاد أمنها وإيمانها وعزها وحفظها في استقرارها واجمع كلمتها وسوف لا يخزيها الله أبدا وإن صنايا المعروف لا تقيم مصارع السوء ويأتي عشرة المسلمين ويأتي في هذه السياسات الحكيمة والتوجهات المباركة التوجيهات المالية في تنظيم من أجل الترشيد المالي والإصلاح الاقتصادي ينتظم الصغير والكبير فليس تقشفها ولا ضعفا في الموارد ولله الحمد ولكنه من أجل تنمية روح المسؤولية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء في رؤية تتعامل مع الحاضر وتستشرف المستقبل من أجل التوجه نحو تنوع مصادر الدخل ومزيد من الإسهام المشاركة في البناء من الجميع وبما يشمل الاقتصاد والإدارة والإنفاق والتنمية ويستوعب التحولات المختلفة أقليميا ودوليا واستحقاقات المستقبل وخططه بصورة تجريجية في أولويات مرتبة فالأدوات ولله الحمد توفرة والإدارة حاضرة والرؤية بإذن الله ثاقبة والإدارة حسنة وإن التجار وذو اليسار ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمصارف يفهمون هذا التوجه ويسيرون معه ويستشعرون مسؤوليتهم في ظل هذه القرارات حين يقدمون خدماتهم لهذا الوطن وطن المقدسات في عرض سلعهم وخدماتهم وإيجاد فرص العمل للشباب لتتواكب مع هذا التوجه المبارك وفي موقف كريم آخر وفي موقف كريم آخر مع اسم المسلمين كم هو جميل وسار حينما يتجلى إدراك المواطن لهذه التوجهات والتوجيهات فلقد فهمها وتفهمها والرجال تظهرها المناسبات الرجال تظهرها المناسبات فوطنهم وقيادتهم أعطت الكثير واعتنت بالإنسان قبل عمران وطن كريم معطاء تحقق فيه ولله الحمد الاجتماع بعد الفرقة والعلم بعد الجهل والصحة بعد المرض واحتل الموقع المتميز المربوقة بين الدول فكان هذا المجتمع الواعي المتماسك المتعاضد في كل الظروف والأحوال والمتغيرات فالعلاقة حق وعطاء وواجب ومسؤولية ولسان حاله يقول انظر ماذا قدمت قبل أن تنظر ماذا قدم لك والمال لا يصنع الولاء وأهل النفاق هم الذين إذا أعطوا رضو وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون نفوس وإله الحمد تربت على العقيدة والتوحيد وتعرف ما لها وما عليها نهجها الوفاء وصدق والمحبة والتاليف في عزة ومنعه وحزم وعزم حزم في زمن التراخي وصدق في زمن الخداع فاقتصاد وحسن وحسن تدبير وبعد عن الإصراف والتبذير وشكر للمنعم وحفظ للنعم وحسن ظن بالله وتعظيمه ويقظة من مكر الأعداء وشائعات المتربصين والمتدثرين بالأسماء المستعارة ألا فاتقوا الله رحمكم الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعرفوا فضل الله عليكم يحفظكم واشكروا نعمه يزيدكم والحذر الحذر من خذلان المستضعفين وأصحاب الحقوق أو استنقاصهم واحتقارهم أو السخرية منهم بحسب مريم من الشر أن يحقر أخاه المسلم فكيف إذا كان ضعيف المستضعف والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره هذا وصلوا وسلموا على رحمة والنبي, والنبي والنعمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي الحبيب الحبيبي المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورزا اللهم عن الخلفاء بذ الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة الأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لأنه والدين وأنا معهم بعافك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل السرك والمشركين وهل الطواه والملاحدة وسائر أعدال الملة والدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعين ذكر رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أبني, أبني بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلم به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه ونائبيه وإخوانه وعوانه لما تحبه وترضى واخذ من للبر والتقوى اللهم وفق ولا أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجالهم رحمة لعبادك ربماين اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم واحقوا دماءهم واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم ووقفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم واعدهم من الشرور الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أن أرادنا واراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا وولاة أمرنا وعلماءنا واهل الفضل والصلاح وأهزاب منا ورجال أمرنا وقواتنا وبحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشكله من نفسه اللهم فأشكله من نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا, يا قوي يا عزيز اللهم اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم وشد, أزر وشد أزرهم وقوي عزائمهم وثبت تقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على على من بغى عليهم اللهم أيدهم بتأيدك وانصرهم يصك اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم رحم شهدائهم وفي جرحاهم وحفظهم في أهلهم ودرياتهم إنك سميع الدعاء اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غيئة المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مدير الضعفاء اللهم إنا لنا إخوانا مستضعفين مظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي أفريقوستا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن ونخص أهلنا ونخص أهلنا في حلب ونخص أهلنا في حلب اللهم قد نسهم الضر وحذبهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا بالظلم والطغيان والتشريد والحصار وسفك دماءهم وقتل أبرياءهم ورمل نسائهم ويتي أطفالهم وهدمت مساكنهم ومرافقهم اللهم يا ناسا مستضعفين ويا منجي المؤمنين اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم معجل فرجهم والفي قلوبهم واجمع كلمتهم ومددهم بمددك وايد بيديك اللهم عليك بطغاة الظالمين اللهم عليك بطغاة الظالمين ومن شيعاهم ومنعانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وامزقهم كلما ازد اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر واسر عيوبنا، ونفس كروبنا، وعافي مبتلانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا ربنا ظلمنا نفسنا، وإن لم تغفلنا وترحمنا، لنكوننا من خاسرين ربنا أثنا في الدنيا حسنة، وفي, وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تأيدي القرباء، ويأنها عن الفحشاء المنكر للبغي يعيضكم لعلكم ذكرون، فذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعم يزيدكم ونذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون